الإشلاء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس أن أنذر الناس وبشر آمنوا أن, لهم أن لهم قدم صدق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 فضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السين لتعلموا عدد السين والحساب ما خلق الله ذلك إما بالحق يفصل لآياته في السماوات والأرض لا ياتي لقوم يتقون لطبي إليهم أجلهم فنذر للذين لا يرجون لقاءنا في <تصفيق> طبيانهم يعملون لما ظلموا وجاءتهم, وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نبذي الحوم المجرمين ثم جعلناكم خلائش في الأرض Let no. أفلا تعقلون فمن أظلم ممن استغفر الله كذبا او كذب باياته انه لا يظلم جزيلا ولولا كلمة سبقت من ربك لقري بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا منزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتضعوا إني من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد في الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى إذا كُنْتُمْ في فُلْكٍ وجرين بِهِ بريح طيبة ذَٰلِكَ بِأَنَّ إِذَا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ عَذَابٌ نَّوْبَةٌ أَو of إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه السماء إلى السماء فاختلط به نبات الأرض الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين <تحك Points> <تحك>. أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا بلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كفروا بالسيئات جزاء سيئة بمثلها جزاء سيئة بمثلها وشرطهم بالله لا لهم من الله من عاصي كاننا اورشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلما اولئك هم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانهم مكانهم أنتم وشركاؤهم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كونتم إياك تعبدون فكفَّب يخرج الحي من الميت ويخرج العيت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تستقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا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 قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن أحق أن يتبع أمن أم لا يهدي أمن أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وَمَا يَتَّبِعُ أَشْقَارُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظن لا نَرَغْنَهُ مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل الكتاب تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَمْ يَجُودُونَ افْتَرَاهُ وَيَفْتَرُونَ بِصُورَةٍ مِثْلِهِ وَيَدْعُونَ مَنِ اسْتَطَاعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ, من دون الله إن كنتم كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وَمِنْهُمْ أَن يَنظُر إلَيْكَ أَفَأَن تَتَهذّبِ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْطِلُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَضْلِمُ نَفْسَ شَيْءًا وَلَكِنَّ نَفْسَ أَنفُسَهُمْ يَضْلِمُونَ فَأَشْيَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُنْتَذِرِينَ وَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّنَّكَ فَعَلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَصْنَعُونَ ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصة وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ويل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة فلا يستأخرون ساعة و لا يستقضون قل أرأيتم إن أتاكم عداه غروبيا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجنون أثم إذا ما وقع آمنتم به آل الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب القلب هل تجذون إلا بما كنتم تكسبون وَيَسْتَجِيبُ لَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنْتَ بِمُعْجِزٍ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ نَاسِ الأَرْضِ ابْتُلِيَتْ بِهِ وَأَنْتَ لَنَدَامَةٌ لَمْ نَرَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ في القص وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حص ولكن أثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا ورجاءكم نوعظكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة المؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير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 ولكن أسره ولكن أسرهم لا يشكرون وما تكون في شأنه وما تكلوا منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إن في غضبنا وما يعذب عرضكني قال دخلت في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من ذلك. Mělo وإنهم إلا يخرفون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 بما كانوا يكفون واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري, وتذكيري بآيات الله فعلى الله تركت فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاؤكم ثم لا يكون أمركم عليكم ثم لا يكون أمركم عليكم ثم ثم أذلوا إلي ولا تضيعن فَإِذَا وَلَئِنْ لِئْتُمْ فَنَاكَ أَنْ تَكُنْ أَجْرُ الْأَجْرُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوا فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْبَحْرِ وَجَعَلْنَاهُمْ قِلَائَفَ وجعلناهم وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا وأغرق لَبُو بِآياتِنَا فَأُضِرْ كَيْفَ قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا لساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم, ألقوا ما أنتم فلما ألقوا قال موسى ما به السحر إن فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين جعلوا بيوتكم وجعلوا بيوتكم طيبات وأقيم الصلاة ومشي مؤمن وقال موسى رضي الله عنه وملأه زينة ووأنت في الحياة الدنيا رضي على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذابا أليم قال قد أجيبت دعوتكما فاسفقينا ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني فأتبعهم فاتبعهم في العون وجنوده ضعيفون وعدوا حتى. صَائِتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُصْرِدِينَ فَلِلَّيْلَةِ نَجِيكَ بَدَلَكَ لِكَبُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ فِي رَأْنِ الْآتِي عَنْ آيَاتِنَا عَنْ آيَاتِنَا لَظَافِلٌ وَلَقَدْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مبوأ طبق ورزقناهم من الطيبات فمغفلهم حسا جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن في شكس فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءت الحق من ربك فلا تكون من الممتلين ربك لا يؤمنون ولو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 ويجعل العجف على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغلل ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا أَنْ يصيب به ما يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قيام أيها الناس قد جاءكم الحق قد جاء No,